أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وعلي محمد صلوات ربي عليه علي ابن أبي طالب صلوات ربي عليه طيمه الزهراء صلوات ربي عليها والحسن والحسين صلوات ربي عليهم والائمة المحصومين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد لما أراد الله تعالى أن يهب لفاطمة الزهراء الحسين وكان مولده في شابان في ثالث ليلة منه فلما وقعت في طلقها أوحى الله تعالى إلى لعياه وهي حوراء من حور الجنة إذا أراد أهل الجنان أن ينظروا إلى شيء حسن نظروا إليها Auha allahu ilaiha an ihbitti ila dàri addunya ila abnati habibin nabiyy muhammad Allahu alaihi wa alihi wa sallam Allahumma salli ala muhammadin فلما قرب أوان ولادتها وأراد الله أن يظهر سر غيبه الخفي ويزين الدنيا بأنوار بدر غرته وأشعة شمس وجهه ويخصب الأرض ببركته ويمني كفه الذري ويشرفها بظهور مجده القدسي وكعبه الع أوحى الله تعالى إلى رضوان خازن الجنان أنزخرف الجنان وزينها وإلى مالك خازن النيران أن اخمد النيران على أهلها وإلى الحور العين أن يتزين ويتزاورن كرامة لابن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلي على محمد وآل محمد وأوحى الله تعالى إلى الملائكة أن قوموا صفوفا بالتسبيح والتقديم والثناء على الله تعالى وأوحى الله إلى جبريل وميكائل وإسرافيل أن اهبطوا إلى الأرض في قبيل من الملائكة يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد صلى الله عليه الواني <تصفيق> وسلم <تصفيق> الله هم صلى على محمد وآل محمد ولما هبطت العيا على فاطمه لحق فاطمه الحياء من العيا لم تدري ماذا تفرش لها فبينما هي كذلك متفكره اذ هبطت حوراء ومعها درنوك من درانيك الجنة فبسطته في منزل فاطمة فجلست عليه لعيا فبينما هي كذلك وإذا بالأنوار تتساطع في كل جانب ومكان وإذا بها قد وضعت بالحسين عليه السلام أفضل الصلاة سلام عليك يا رسول الله محمد وعلي محمد صلوات ربي عليه علي ابن أبي طالب صلوات ربي عليه فاطمة الزهرة صلوات ربي عليهم والحسن والحسن صلوات ربي عليهم والائمه المعصومين صلوات ربي عليهم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ولدته طاهرا مطهرا مختونا مسرورا ناطقا بالشهادتين وتباشرت الدنيا بنوره وأسفر الكون بظهوره فقبلته لعيا وقطعت سرته ونشفته بمنديل من مناديل الجنة وأوحى الله إلى جبريل أنهبط إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في ألف قبيل ومعهم ملائكة يقال لهم الروحانيون بأيديهم أطباق من نور أنهنئوا محمدا بمولوده وأخبره يا جبريل أن يسميه الحسين وقام النبي قائما وأخذه إكراما له وقال قوموا يا قاعدين إجلال للحسين يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أذن النبي في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى وكان يسبح الله تعالى ويقدسه ويحمده ويهلله أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وعلي محمد صلوة ربي عليه علي بن أبي طالب صلوات ربي عليه فاطمة الزهر صلوات ربي عليها والحسن والحسن صلوات ربي عليهم والأئمة المعصومين صلوات ربي عليهم